أقص اليوم نجويا عليك يا عليك يا, عليكي يا عليكي أقص اليوم نجويا عليك واكتب ما يؤرقني وأحكي اسائل فيك ما درستي سؤالا فيأتي الرد يثبت كل شكي أقص اليوم نجوى يا عليكي وأكتب ما يؤرقني وأحكي أسائل فيك ما سؤالا فيأتي الرد يثبت كل شكي فيا شبل ابن عباد أجيبي أحقا غادر الأستاذ تركي أحقاً غادر الأستاذ تركي أحقاً قد حرمت الفضل منه لينعم غيرنا بالفضل عنك فأنعم فيه بالوجه الصبوحي تسرب لنوره بتقاً ونسكي وعند سماع خطبته نهيم ففيها ألف إحكام وسبك ويصفح حين نخطئ عن كثير ويغدق في تودده إليك ففي صرح به القرآن ناج وتحفيظ يدوم بغير ترك وفي سنواته العشر اللواتي مررن كأنهن أريج مسكي عزائي أن أستاذي سيبقى يعانق قشدوه أيكا كأيكي يعانق قشدوه أيكا كأيكي فسالة شكر وتقدير وعرفاني كل من زاملت في مدرسة شبل بن عباد من إداريين ومعلمين وطلاب أولياء أمور رأيت الحقيقة العمل بفريق واحد ورأيته ذلك جليا بالبذل والعطاء والصبر والاحتساب بأن يخرج هذا الطالب نافع لدينه ووطنه بإذن الله عز وجل رأينا معلمينا من نوادر المعلمين احتسابا وبذلا وسخاء وعطاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته وأن يجعلنا ممن علم وتعلم وأخذ التعليم بحقه أسأل الله جل في علاه أن نلتقي على خير في أيام قادمة تجمعنا في ميادين التعليم والعلمي والمعرفة محبكم قائد مدرسة شبل بن عباد تركي بن راشد محمد آل عبداللطيف موسيقى <تصفيق>